الحب لو ما يغرقك شوق وشجان وتعن من تلقاء نفسك خيوله وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة تبددت كل المشاعر علشان لن الحياه بلا مشاعر خجوله انا أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلاء للي هو له إلهنا يلي تقول الوعد حان تعال قلي والفيلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وأنا مرشحكم لدور البطولة يمكن اجامل ناس أحيان وأحيان إلا مصيري ليها قول سجولة